رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بالحديث بالمعروف في سلون بلا ود ورسول الله ما ذكروا ليما قال لسيده على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالذات وتركتم الجهاد في سبيل الله ثلت الله عليكم دلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى يديكم فإلقاء تتارك بأيدينا هو هذا الانتباه على كلها وترك الجهاد بشري لله عز وجل وارتكاب ما حرم الله عز وجل لأدنى انفيا إذا المسلمون فعلوا ذلك ثلت الله عليكم دلا ثلت الله عليكم دلا وها هو ذلك جميلكم لا ينزعوا عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وفي هذا الخليف إشارة إلى أمرين أمين جدا في فهم الأمر الأول أن من أسباب الفراق المسلمين هو من اسباب ضعف المسلمين وذلهم هو انحرافهم في فهمهم لبعض احكام شريعتهم علينا مثلا علينا بين من البيوء المحرمه وهي صورتها ان يذهب ذاهب بنتاج سيارات مثلا يشتري من المستاجر سياره ب 1000 دينار نكيهه الى سنه مثلا وهو في الحقيقه لا يريد الشراء وليس له حاجه للسياره وانما حاجته في الثمن فبعد أن هذه هذه المعادله السوريه ويشتري منه السيارة بمئة دينار لسنة يعود هذا الشارك إلى البايع فيبيعه السيارة بأقل من السعر السابق نقدا فيبيع إياه مثلا بإسمها المئة دينار نقدا فيستلمه 800 دينار والسيارة لم تتحرك الأرض إضافة فيسجل عليه ويشتري منه السيارة ألف دينار على أن يسلمها بعد سنة حاكب كان اتفاق من اسم السيارة فلما عاد فباع السيارة بالنقد واستلم الثمن ثماثية معنى ذلك صورة في سبيل استحلال ما حرم الله من الربا فبدل ما يقول له أعطيني ألف دينار أعطيني ثمانية دينار اكثر في كيا البنار بعد سنه لا هي معامل رضويه مكشوفه والجماعه دول متدينين ومسلمين ما بيدخلو هذا الحراب المكشوف لكن الشيطان غير لهم هذا الحرام بواسطه كما يقول بعض في شرايه فبدخل السياره وصير استحمال ما حرم الله على توجيه من الرياض هذا تورث معي العينه والعينه مشتق من العين يعني عين الشيء يباع ويشرى بمكان واحد بثمنين مختلفين ثمن النقد اقل من ثمن النسيب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينه اي استحللتم هذا البيت وهو محرم لان فيه الاستحلال ما حرم الله في ادنى الحرم وقد جاء في بعض الاحاديث التي يجاوز السنه الحاضر الكثير لا ترتكب المفرمات في ادنى الحرم هل يهود فهذا من اهل اليهود الذين ذكر الله عز وجلنا ليستوفي ثبت وما هي بخافية على أحد ومن ذلك ما قد لا يعلم الكثير وهو قول رسول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه معنى الحديث ان الله عز وجل يخبر رسوله السلام او يدعو عليه لعن الله اليوم لماذا حرمت عليهم الشحوم الشحوم الذبائح التي يذبحونها وهي لهم حلال ولكن الامر كما قال ربنا تبارك وتعالى في حقهم ابي ظلم من الذين هاجو حرمنا طيبات وقلت لهم حرمنا عليهم الطيبات وقلت لهم من هذه الطيبات التي كانت حلالا ثم حرمت عليهم شحوم البقر يذبحونها فهي لهم حلال الا ما فيها من شحم بقول ملك حرم هذا عليهم فلم يثبر اليهود على هذا التحريم فاحتالوا عليه ففعل ماذا اخذوا هذه الشحوم ووضعوها في الحجور فوق النار من تحتها فسالت وذابت واخذت شكلا اخر سطح مستوي على الرمال هكذا يظنهم وادعواهم ان هذه صوره لليله من حطب الشرق في هذا الزمن في هذا الشام فكان حراما من قبله فصار بزعب خلالا من بعده قالوا أعدوا بسبب هذا وحيانه في السبت وغير ذلك من الصور التي كانوا يرتقبونها باستحلال ما حرم الله عليه وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هذه الأمة ستحذر حذو يهود النصارى حزم الخلدة الخلدة كما قال لا تتبعونا فلن من قبلكم شفت من شجر وذران وراء حتى لو دخلوا جو يحرض بط الذي دخلتموه وفي حديث اخر في سنن الترمذي وغيره حتى لو كان فيهم من ياتي امه على قاعص الطريق ما كان فيكم ان يفعل ذلك حتى لو كان فيهم من يأتي أمه يجامع أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء المسلمون هم يرتكبون الفيل كما فعل لهم تمام يستحيلون الربا بأسماء يسمونها ما أنزل الله بها من سلطان كما قال عليه الصلاه والسلام في مثله الاخرى سيكون في امتي اقوام يشربون الخمره يسمونها بغير اسمها فاولئك غيروا شكل الشحم فاستحلوه واولئك ايضا يغيرون صوره المعامله الربويه الى معامله ظاهر بيع و شراء من ذلك ولا ذلك استحلال ما حرم الله من ذلك في العينه يكون الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تبايعت المغني اي اذا حرصتم في فهمكم لبعض الاحكام الشرعيه ارتكابكم فيها انتبهت جهول فاستحللتم ما حرم الله باذن الرحيم كاستهانة العينه واخلتم اذاب البطر ورضيتم بالذره اي تكالبتم على الدنيا وانشغلتم بها عن الايام بما تعلمون واجبا الا روه الجهاد في سبيل الله فانما جزاؤكم اذاك ان مسلف الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم وكل المسلمين اليوم يشكون ولا شك هذا الظل والهوان الذي أصابهم في أقرد ذالئ باحتلاله من أذل الناس سابقا كل المسلمين يشكون هذا ولكن أو لا المسلمون مع الأسف الشديد لا يزالون يختلفون ويضطربون الشد الاضطراب في الطريق الذي يجب عليهم ان يسلكوه ليرقوا هذا الجمل الذي نزل في ابي داود ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربه فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انا اعتقد يضع لنا خطه لمعالجه هذا الامر النازل بنا من الذل فهو قور لنا لا يرفعوا عنكم حتى ترجعوا الى دينكم واذا عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في ضرب الاول من الحديث مثلا في بعض الانواع من المعاملات كل منهما سبب ان يذل المسلمون اما كل من فه من هذين ليس قد ذكر في الحديث على سبيل التحديد وانما ذكر الرسول عليه السلام كل منهما على سبيل التمثيل فبعد عينه ضرب به مثلا لأنواع من خيال التي يرتكبها المسلمون وينطبق عليهم مثل قوله تباره وتعالى قل هل ننبئكم للأخسرين أعمالا الذين ظلت عيون في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن المسلمون صناعة فهذا الذي يستحب إلينا يتعامل قربا وهو يظن الا شيء عليه يطلب تمليا ويفعل وهذا حلال في طريق السياره وصيف السياره هذا ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التمثيل لانواع الخير لا على سبيل التحديد كذلك ذكر الاخذ باذناب البقر والضرب الارض والانتهاب ذلك عن جهة سبيل الله لأنثل أخرى من الأحكام التي لا يلزال المسلمون الحمد لله على علم بها ولم ينحرفوا في فهمها كما وقعوا في بيل عين ونحو ذلك ولكن هذا الذي لم ينحرفوا فيه فهما كما هو شأنهم في بيل عين انحرفوا فيه عملا فهو يعلمون ان جهاد واجب ويعلمون ان الانشغال على الدنيا بحيث انه يضيع الواجبات الاخرى التي فرضها الله على الامه يعلمون ان هذا لا يجوز ومع ذلك فهم يغردون عما يعلمون الرسول عليه السلام ذكر بين عين مثالا لامثل العديد من الانحراف عن فهم الشريعه بطريق الهله وذكر للانشغال بالزرع والضرع كمثال الامثلة الاخرى التي يعرفها المسلمون ثم يخالفونها نوع اخر مثلا